قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أنا السبب أنا كما ليس لي به علم إلا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمس صُمّ مِنْ نَعَابُنَا لِيم تِلْكَمِنَ الذَّائِلِ غَيْبُ نُوحِيها إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد نخاهم هودا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ إِنَنْتُمُ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا لَنُكْمِلَ عَلَيْهِ أَجْرَنِ نَجْرِي إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ تعقلون قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ للسماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين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 يقول إلا اعتناك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهد أن لا تشكون من دونه فك جميعا.